صلاة بالسلام المبين لنقتل تعيني يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقتل تعيني نبيون كانا اسلتا تقين من عهد يكون فيكون يغرى منبيون من عهد يكون فيكون لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة